حضر حالك يا خيي بدنا نقدمك تحيه يا خيي بدنا نقدمك تحيه نزور الكاظم والجوادر الغن كاظميه نزور الكاظم الله يا الحب يا ما شاء الله يا الله يا الله ان اطف نسمه مثل البسمه من عندنا اجمل لحناي يا خي واحلى القياب مكتوبها بدموع العين نقراها بسعد الاوقات كل الالم بضلها يا الله يا ام تحلم توصلنا يا الله مثل العاده انا عاشق بزيادة بعروقي حب الفوار مثل الوفاء والايثار وعيوني لما بتحكي من المشاعر بتغار من المشاعر بتغار يا نبراس الحرية منك نطلب هدية تاخدنا يا باب المورد الارض الكاظومية تاخدنا يا باب المورد الارض الكاظومية حظر حالك يا خي عارض الكازومية بدنا نزور الأنوار يا الله يا الله ايه ونقلح للأشعار يا الله يا الله ما بنقدر نكفي ولا حتى بنوفي زهرة مشاعر وسرور نبعتها كرمى للعيد إلى الجوادة نعطور انتم لجو الكونين هلأ بدنا نسافر يا الله يا الله عجناح يا الله المشاعر يا الله يا الله ما فينا نتأخر قلبي ما بيتصبر هيك القلب يقشأ هيك بالدمع في ضب بس يندهي الشوء عليك هو البي قلبي جاوب لفاي يا العمت انده علي شو هطل البهيه عم ينمو شوقي بالفؤاد الارض الكظميه عم ينمو شوقي بالفؤاد يا عيني عالمشهد يا الله يا الله اي منه النور توقت يا الله يا الله سلم لي يا ربي مشهد يجبر قلبي مشهد مناير وعلام شو بدها تحكي الأوصاف هون الملايك بتنام وبتشهد أحلى الألطاف عم ندعو نتمنى يبتموث الضمنا يا الله يا الله. شو مشتائي للهون تبارك من عدهون صدق يا قلب المشتاء يا سيد المشتاء الامي ولا بيه قلبي ونظرة عينيه تحمل مو العباد الأرض الكاظومية تحمل مو ناجات العباد الأرض الكاظومية افضل حالك يا خيه بدنا نؤديك تحيه, تحية افضل حالك يا خيه, يا خيه